وليس قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وإن أذن له الأولي بالنكاح صح منه يعني هذا في السفية المحجور عليه لحظ نفسه لأنه يبذر المال فحجر عليه فإذا عقد عقد النكاح بإذن وليه صح لأنه في حاجة إلى النكاح مثل حاجته إلى الطعام والشراب والكسوة فهو من النفقة ولهذا قال العلماء رحمهم الله يجب على الوالد أن يزوج ولده إذا كان قادرا على ذلك والولد غير قادر على تزويج نفسه وكذلك يجب على الولد أن يزوج أباه إذا لم يكن عنده زوجه والولد قادر على ذلك والوالد غير قادر على تزويج نفسه لان التزويج من الحاجة التي تدعو إليها الضرورة فهي من جنس النفقة فمثلا الرجل السفيه المحجور عليه لحظ نفسه إذا عقد عقد النكاح فالعقد صحيح ولا يقال ان العقد غير صحيح لان هذا عقد على مال والمرء محجور عليه فلا يعقد على امور تتعلق بالمال نقول هذا من الامور الضروريه التي تدعو اليها الحاجه وليس باله تبذير يعني النكاح ليس بآل التبذير ليس بسبب من أسباب التبذير فهو ممكن أن يبذر المال بدون النكاح وممكن أن يتزوج ولا يبذر المال وقال القاضي وقال القاضي يصح من غير إذن الولي وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله يصح عقده النكاح وإن لم يأذن له الولي مثل ما يصح له أن يشتري ما يأكله ويشتري ما يلبسه كذلك يجوز له أن يعقد النكاح أذن له الولي أو لم يأذن له في ذلك نعم. وإن أذن له في البيع ففيه وجهان فان اذن له في البيع الولي اذن للسفيه بالبيع ففيه وجهان احدهما يقول يصح يصح البيع لانه باذن من الولي ولعل الولي يريد ان يختبره بذلك ولا يظهر اختباره الا اذا اذن له في البيع القول الآخر الوجه الآخر أنه لا يصح لأن من غرض من الحجر عليه الا يبيع ولا يشتري فإذا أذن له الولي في البيع معنى ما, ما صار للحجر فإذا نعم أبي أح وجهان أحده الله أحده يصح منه لأنه عقد معاوضه تصح منه بالإذن كالنكاح والثاني لا يصح لأن المقصود منه المال وهو محجور عليه فيه ولأن الحجر عليه لتبذيره فالإذن له إذن, إذن فيه فيما لا مصلحة فيه لأن الحجر عليه لألا يضيع ماله فإذا أذن له الولي في البيع فكأنه أذن له فيما لا مصلحة له به وهو تضييع المال فقال الوجه الاخر أنه لا يصح بيعه حتى لو أذن له الولي وإن حلف إن عقدت يمينه لأنه مكلف وإن حلف السفيه المحجور عليه لحظ نفسه حلف وأراد الحنث، فهل يكفر بالمال أو يكفر بالصيام؟ قالوا يكفر بالصيام، لأنه محجور عليه بالمال. فمعناه أن إذا قلنا إذا حلف وأراد أن يحنث، يكفر بالمال، أصبح كل يوم يحلف عشرة أيام، ثم يقول عطن مال أكفر، عطن مال أكفر. وهكذا فينفد ماله في كفاره اليمين نقول له لا اذا اردت الحنث فكفر عن يمينك بالصيام ولا ترهق مالك قال كالعبد العبد اذا حلف وراد ان يحنث الكفاره على من على حساب السيد فمعناه انه يكثر من الإيمان ويحدث ويرهق سيده قالوا العبد يكفر بالصيام كذلك السفيه المحجور عليه لحظ نفسه في ماله لا يكفر بالإطعام ولا بالكسوة ولا بالعتق وإنما يكفر بصيام ثلاثة أيام وقد عرفنا ان كفارة اليمين على الترتيب بين ثلاثة اشياء والرابع وعلى التخيير بين الثلاثة الاول انت مخير تكفر بالاطعام تكفر بالكسوة تكفر بالعتق كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير راقبة قال ما اجد شيء من هذه الثلاثة لا اتمكن من الاطعام ولا الكسوة ولا العتق نقول انتقل الى الصيام تصوم ثلاثة ايام اذا كان يستطيع الاطعام فهل يكفي عنه الصيام لا لان بعض الناس يجهل يظن ان كفاره اليمين هي صيام ثلاثه ايام وليس الامر كذلك بل كفاره اليمين اطعام عشره مساكين او كسوتهم او تحرير رقبه فاذا لم يجد واحدا من هذه الثلاثه فما الذي يجب عليه حينئذ ينتقل الى الصيام صيام ثلاثه ايام والأفضل ان تكون متتابعه خروجا من الخلاف ويكفر بالصنع لانه ممنوع من التصرف في المال فاشبه العبد اشبه العبد الذي ليس له مال المال مال سيده فلا يكفر بالاطعام ولا بالكسوه وانما يكفر الرقيق بالصيام نعم. وان احرم بالحج الصح لانه من اهل العبادات فان كان فرضا لزمه اتمامه ويجب الاتفاق علي الانفاق عليه الى ان يضعف ان احرم عليه. بالحج السفيه المحجور عليه لحظ نفسه لأنه يبذر المال لكن يصوم ويصلي وعاقل لكن المال لا قيمة له عنده ما وقع في يده من مال أنفقه هذا محجور عليه لحظ نفسه لحفظ ماله أحرم بحج هل نقول الحج يترتب عليه نفقه مالية يحلله ويخرجه من نسك وليه لا الحج عبادة وقرب لله الله جل وعلا وهذا السفئي في ماله من أهل القرب ربما إنه ممن يحيي الليل بالصلاة ويصوم النهار فإذا أحرم بالحج نقول لا قف ما تحرم بالحج لا هو من أهل العبادات فإذا أحرم بالحج فله ذلك صح لأنه من أهل العبادات فإن كان فرضا لزمه إتمامه إن كان الحج فرض يعني ما, ما أدى الفريضة فيلزمه أن يتم هذا الحج لقوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله وإذا دخل المرء في فرض موسع أي كان هذا الفرض يلزمه إتمامه فإن كان فرضا لزمه إتمامه ويجب أن ينفق عليه إلى أن يفرغ من. يقول أحرمت بالحج مثلا أريد تذكرة بألف بألفي ريال مثلا يعطى يقول أريد نفقه ذهاب واياب يعطى وهكذا فيعطى ما يحتاجه لاداء حجه وان كان محجورا عليه نعم ويجب الايفاق عليه الى ان يفرى منه لانه مال يحتاج اليه لاداء الفرض فوجب وان كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقه الاقامه او تزيد له كسب إذا أضافه إليها أمكنه الحج لزمه إتمامه وإن, وإن كان تطوع السفية قد أدى الفريضة وأحرم بحج تطوع نقول لا يخلو إن كان لا يحتاج إلى زيادة نفقه فيجب عليه إتمامه وإن كان يحتاج إلى زيادة نفقه وله كسب يستطيع أن يعمل ويشتغل وأجرة عمله يصفها على نفسه في الحج كذلك ما يجوز له أن يخرجه من نسكه بل يجب عليه إتمامه لأن الحج والعمرة يجب على المسلم إذا دخل فيهما ان يتمهما وان كان نفلا سائر العبادات اذا دخل في النفل فله اتمامه وله الخروج منه لا حرج عليه صام يوم تطوع في اثناء اليوم اراد ان يفطر لسبب او بدون سبب لا حرج عليه دخل في صلاة تطوع بعدما صلى ركعة اراد ان يخرج منها لسبب او بدون سبب لا حرج عليه الا ان الافضل هو الاتمام لكن دخل في عمره نفل يجب عليه أن يتمها دخل في حج نفل يجب عليه أن يتمها لما؟ لأن الله جل وعلا يقول وأتم الحج والعمرة لله ما دام دخلت في حج دخلت في عمرة يجب عليك الإتمام بعض الناس أو كثير من الناس يجهل هذا إذا جاء بعمرة في ليلة جمعة مثلا فوجد الزحام خرج ورجع لأهله قال تحلل وبعد اسبوع عشرة أيام أعود وأعتمر إذا جاء ليلة سبع وعشرين من رمضان أو ليلة جمعة أو ليلة خميس من رمضان وجد زحاما شديدا في الحرم فقال ما يحتاج إذن نترك هذا العمرة نترك هذه المرة المرة الثانية وهو محرم هذا ما يجوز له هو يستمر على إحرامه حتى لو رجع إلى أهله فهو محرم ما يجوز له الخروج من نسكه إذا دخل فيه إلا بأحد أمرين إما أن يتمه طاف وسعى وحلق أو قصر هذا يخرج من نسكه الأمر الثاني أن يحصر يمنع من دخول مكة مثلا جاء محرم بالحج فمنع جاء محرم بالعمرة فمنع ما استطاع أن يدخل هذا إن كان قد اشترط فيتحلل ولا شيء عليه وإن كان لم يشترط فيجب عليه أن يذبح هديا للإحصار ثم يتحلل ولا يجوز له ان يخرج من نسكه هكذا لا النسك امره عظيم والله جل وعلا امر باتمامه وهذه المساله كثيرا ما يقع فيها بعض الناس يجهل فيها جهل عظيم ياتي هو وزوجته واولاده واهله بعمره ثم يجد الحرم مكتظ بالزحام فيتصور انه ما يستطيع ان يؤدي الطواف والسعي فيقول نرجع نرجع الى اهلنا وان شاء الله بعد اسبوع عشرة ايام اذا خف الزحام جئنا للعمرة نقول لا ما يجوز حرام عليه ذلك وهو على احرامه يرجع حتى لو رجع على احرامه يحرم عليه ان يقرب زوجته او ان يستمتع منها بشيء ممكن ان يرجع وهو على نسكه على احرامه اذا كان المرأة مثلا حائض ما استطاعت ان تؤدي النسك ومنزلهم قريب فارادت ان ترجع الى منزلها بالطائف بجدة بالرياض بغيره وإذا طهرت جاءت وعدت عمرتها نقول نعم لكن ترجع على نسكها ترجع ومحرمة فما من تطوع إذا دخل فيه المرء له أن يقطعه باختياره إلا الحج والعمره خرج بصدقة بألف ريال مثلا يريد أن يتصدق بها تصدق بخمسمائة ريال واشترى بخمسمائة ريال حاجة لأهله لا بأس عليه دام صدق التطوع لا بأس وهكذا الصيام والصلاة الطواف مثلا دخل في الطواف تطوع فوجد الزحام شديد فانصرف ما عليه شيء لا بأس عليه سوى الحج والعمره اذا دخل فيهما يجب عليه اتمامهما الا ان كان محصرا المحصر هو الذي إن حبس في اثناء الطريق بعدما احرم ما تيسر له الدخول الى مكه خربت سيارته وما استطاع ان يصل الى مكه منع من دخول مكه مرض مرضا يمنعه من دخول مكه مثلا هذا يتحلل ان كان قد اشترط ولا شيء عليه وان كان لم يشترط فيذبح هديا ويتحلل ولذا قال العلماء يحسن لمن خاف حبسا مثلا ان يحبس يمنع ان يشترط عند الميقات يقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني وباع بنت الزبير ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني وجعه أنا مريضة ما أدري أستطيع التكويل أو لا قال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت وان كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقه الاقامه او تزيد وله كسب إذا أضافه إليها أمكنه الحج لزمه إتمامه وان لم يكن كذلك ففيه وجهان ففيه وجهان أحدهما لوليه أن يخرجه من النسك ويهدي بغير المال وإنما بالصيام يقول له أنت أحرمت وأنا أمنعك من الحج أمنعك من الحج لأن الحج يكلفك عشرة ألاف مثلا وأنت ما عندك عندك هذا المبلغ من فقه عليك فأنا أمنعك من الحج يقول طيب أنا أحرمت نقول تحلل يقول كيف اتحلل نقول تحلل وصم عشرة أيام يقول أذبح هدي أتحلل وأذبح هدي نقول لا الهدي مال حنا حجرنا عليك من أجل حفظ مالك فما نسمح لك تحج لأن في تضيع المالك ولا نسمح لك تهدي لأن في تضيع المالك والله جل وعلا امرنا ما بحفظ مالك لك لمصلحتك إذا عندك عشرة آلاف مثلا من مسافة بعيدة وحددت بها بقيت ما عندك نفقة هل وليه أن يمنعه ويتحلل بالصيام هذا وجه والوجه الآخر ليس لولي أن يمنعه لأنه له أن يمنعه قبل أن يدخل في النسك لكن إذا دخل خله يكمل. نعم. أحدهما على الولي تحليله لأن في إثماني تضييع للمال فيما لا يلزمه والثاني ليس له تحليله بناء على إحرام العبد بغير ابن سيده ويتحلل بصدونك للعبد. ويتحلل بالصوم لا بالهدي مثل كما تقدم في العبد اذا امره سيده ان يتحلل يتحلل بالصيام ولا يتحلل بالهدي لان الهدي على حساب سيده وكذلك السفيه في المال لا يسمح له ان ينفق من ماله الا ما هو ضروري له والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل أريد ان أضحي عجلا عمره ستة أشهر ولكنه مسمن ويحمل من اللحم ما يفوق الذي عمره سنتان فما الحكم يقول أريد أن أضحي بعجل عمره ستة أشهر ولكنه سمين وجسمه كبير ويحمل من اللحم ما يفوق الذي عمره سنتين هل يجزي الجواب لا يجزي لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد سنين الهدي وهي تتدرج فالضعن ما له ستة أشهر يجزي والمعز ما له سنة يجزي والبقر ما له سنتان والإبل ما له خمس سنين لو ضحى ببعير مثلا عمره أربع سنوات ما أجزاء لو ضحى بعجل عمره سنة ونصف مثلا ما ضحى ولا يجزي الله له ستة أشهر إذا كان أكثر فلا بأس زين. سنة أكثر من سنة لا بأس لكن دون ما يصير البقر ما له سنتان ستة أشهر وسنة وسنة ونصف وسنة وثمانية أشهر ما يجزي لا بد أن يكون عمره سنتان فقول سائلة أنا أمرأة أعمل في أحد المدارس وفي يوم من الأيام قمت بنظافة احدى الفصول ووجدت فيها قطعة حاولت أن أخرجها ولكنها لم تخرج ثم تركت لها فتحة لا يجوز للمسلم أن يحبس الحيوان بدون طعام وشراب لكن هذه السائله ما دامت تركت فتحه تخرج منها هذه القطه لو شاءت الخروج فلا ماس عليها ولا يلزمها شيء لانها ما اغلقت عليها الابواب ما دام تركت لها فتحه تخرج منها لكنها ما خرجت يمكنها مريضه ما استطاعت الخروج فماتت فليس عليك شيء ما دمت لم تغلقي عليها يقول السائل توفي لي قريب وعليه صيام فاطعمت عنه كل يوم مسكين فما راي فضيلتكم في ذلك الصيام عن الميت هذا لا يخلو إن كان الرجل مريض واستمر معه المرض حتى مات فلا يلزمه شيء مثلا هو مريض في شعبان واستمر معه المرض حتى مات في رمضان بعدما مضى أيام من رمضان ما يلزم اولياءه أن يطعموا عنه ولا أن يصوموا عنه الأيام التي لم يصومها من رمضان لانه مريض ما يجب عليه الصيام وما بقي حتى يقضي او يكفر عنه اما اذا افطر لعذر ثم برئ وامكنه القضاء لكنه لم يقضي فهذا لوليه ان يصوم عنه ولوليه ان يطعم عنه عن كل يوم مسكينا فمثلا كان مريض في رمضان فافطر لعذر ولا حرج عليه والحمد لله في شوال وللقعده برع وامكن ان يصوم لكن راغب في التاخير هو في ساعه والحمد لله قال اصوم ان شاء الله بعد الحج قبل الحج أو في أثناء الحج توفي مثلا في هذه الحال يطعم عنه عن كل يوم مسكين أو يصام عنه لأنه أمكنه القضاء فلم يقضي بخلاف الأول فالاول استمر معه المرض حتى مات ولم يحصل منه تفريط ولم يمكنه القضاء واخر ما امكنه لانه استمر معه المرض حتى مات فلا شيء عليه يقول السائل رجل ادى نسك لعمره وبعد نزع الاحرام تذكر انه لم يحلق او لم يقصر فما الحكم يقول ادى العمره ونزع الاحرام فتذكر بعدما لبس ملابسه انه لم يحلق ولم يقصر نقول الواجب عليه ان يبادر بخلع ملابسه العاديه ولبس ملابس الاحرام ثم يحلق وان شاء يقصر فان كان لما تذكر بادر بالحلق او التقصير وهو لابس ملابسه العاديه جهلا منه فلا شيء عليه المهم